Hmm. وقفت دموعي وقلبي ببابك كباك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعافو جميل أتيته أجر خطايا سنين أتيته إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم وقافت دموعي تسيل وقلبي ببابي كباك دليل فذنبي كبير سألتك ما في رتل الذنوب لما ما السنام منهو فانت الهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل